الرقيه الشرعيه المطوله للقارئ ناصر بن علي القطامي من كتاب الرقيه الشرعيه من القران الكريم والسنه النبويه للدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاعتر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم هو هو الحي لا إله إلا هو مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه مدلل المتقين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 ولا بأس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم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 وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُهُ وَاحِدٌ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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمين بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم ما ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها و إليه يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اَن تَمَسَّسَكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَاِن تُصِبكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْنَ بِهَا وَاِن تَصْبِرُوْ وَتَتَّقُوْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ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 يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضله الله به بعضكم على بعض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 الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهم ما سكن في الليل ونها وهو السميع العليم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ఫి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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ومن قلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين రబ్బిలా సా أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماءه سيجازون ما كانوا يعملون హిమిషమిలా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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور, ويشف صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ఫుల్ يقول لصاحبه لا تحزن ఇద్యూ الله మ انزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। লাকাদ জাআকুম রাসুলুম আনফুসুকুম আযীযুন আলাইহিমা আনতুম হারিছুন আলাইকুম। হারিছুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহীম। ফা ইন তাওয়াল্লু ফাকুল হাসবি আল্লাহ। فإن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إِلَّا هو عَلَيْهِ, توكلت عليه توكلت وَهُوَ హస్బీ అవక్ అవక్కల్ తువ రొల్లూ బిస్మి అలీ ఫలా تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَرْسَلْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ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 ౌదు బిల్లహి మినశ్ శిత నిర్వజీ ఇన్నల్ల దీనామోరుసేహా తిహీ రుమాజరిముల్ అన్హారు కల్లాహు నమత్యు హోం ఫీహా సలా وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن الله ఔదు బిల్లాహిశానివ్వ అలా ఇల్లాహిలాంహు యహ్జను అల్లీన الذين మనూ وكانوا ఎత్తమూ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما انتم ملقوم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ان الله سيبطنه ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون రోజీ తుమ్మను నజ్జీ రుసుల నా వల్లదీన ఆ మనూ కేదాలిక హాలై నను జిల్ముని اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راود عنه فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ఇబ్ ఆదక్ కఫీహమైవ తూ అది ఖా للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيكم قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من من من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا ౌల్లా మినశతోర్యాబదుూమి అదు హమిన్ అబఫర్హమ ఒ ఉగ్ الحكم సుక్ము لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين అల్ల وتطمئن قلوبهم بذكر الله అలా بذكر الله تطمئن القلوب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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شيطان رجيم إِلَّا مَنِ వహిల్హ కుల్లిజీ ఇల్లా شِهَابٌ مُّبِينٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق ما يمكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ౌరు విల్లామి తా వీలభబమీత వ్యాకీన్ హుంస ఇన్న జహ్న్నమజ ఉకుంంజన్నౌ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 وكفى بربك وكيلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقر رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعل لي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 رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ఔరు బిల్లా హి మినీణ శయోర్ రోజీ ఉలిదుహదు تدعوا فله ఫుల్ الحسنى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 نبعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك ما لو ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء إن عن ذكرني وكانوا لا يستطيعون سماع أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ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 كاللذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا صالحاتك كانت لهم جنات في الدوس نزلا قاندين فيها لا يبغون عنها حينا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وما كان ربك نسيانا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر للعبادته هل تعلم له سميا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 والمتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم انما ورثا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم معدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنن اذا ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سبحانك ان كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا بقه له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين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 زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 العالمين رب موسى وهرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا مرضت فهو يشفين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ౌదు బిల్లహిమియతో నిర్జీ ఇన్ సుదీమానవ ఇన్నహోిస్ రోహిమా నిర్వహీ బిల్లహిమిర్జీబుల్ ముత్తూ అయూ అవయ జాలు إِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه هدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 12-إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 13-وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 14-وما تدري نفس بأي أرض تموت 15-إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل قل ربي يقدف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما అల్లా الباطل وما يعيد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 స్మిమన్హీమ్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 اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم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 مَنَارِدَ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْعَلَاءِ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنِ اخْتَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَاعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نادانا రోజీ ونجيناه పదనా من الكرب العظيم బిల్ల بالله من الشيطان الرجيم قالوا బెనోలహు له అల్ కు في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد منننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 ثم تلين హోహం చురులూ దుహుం అపురు ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهumma فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينج الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجودها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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيلا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحي لا إله إلا منه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 ياقوم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم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 داود بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مخلصين رحمه من رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا اتبعوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب دعاء الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء هؤلاء في ضلال مبين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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ان الله ورضوانه سماءهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزر اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه بالله من الشيطان الرجيم రోజీ ఇల్లాబు మా ఉ మాదుస్మిల్ రహమాన్హీమాన్ అల్లొర్ ఆ علىقل الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً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 హాహి అహల్స్ యు సులహిస్వాతి వల్ల వహల్ అజీజల్ హీ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك يَكُونُ زَرَقُ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ